بل لما يذوقوا عذاب أَمْ يَكْرِهُونَ بَلْ لَمْ أَمْ يَذُوقُ عَذَابَهُمْ عِنْدَهُمْ خزائن رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاللَّيْرَتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنُدُ مَن هُنَاكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 وَهَدِينَا إِلَى سَوَائِ الْصِّرَاطِ إِنَّهَا ذَا أَخِلَهُ تَسْعُو وَتَسْعُونَ نَعْجَهُ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَذَا وَعَزَّنِ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَضَعَ رَكُوعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ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 وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اقْعُرْ فِي الدّارِ آلَ عِشِيٍّ الْجِيَادِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عِنْدَ ذِكْرِ رَبِّي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 بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الديح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن 117. أو أمسك بغير حساب 118. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 119. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن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 111. إنا وجدناه صابرا 112. نعم العبد إنه أواب 113. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 114. إنا بخالصة ذكر الدار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 جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتُوحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَصْحَابُ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ الْيَوْمَ الْحِسَابُ إن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 قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زادت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا وَمَا مِنْ إلَّهِ إلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىِ إذ يَخْتَصِمُونَ